أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم كلمات تاتم مهون قال ان جاعلك ليم اداو من ذريتي قال لا ينال العهد الظالمين وَإِذْ جَعلَبَتََ مَ فَذَتَ لَِّ سِيوَأَم النَّوَت تَخِذُمِم مَّ قمِي إِذَ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر فَائِنَّا اللَّهُ كِفِينَا <تصفيق> وَرَ